أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم عمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أممهم وأهل الأرحام بعضهم أولى ببعضه في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسقورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إي يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلاتوها وما تلبثوا بها إلا سرا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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بأسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنه بادون في الأعراب يسألون عن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 للذين ضاغروا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم واموالهم وارض لم تطؤوها وكان الله على كل شيء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 فَإِنَّ اللَّهَ عَذِلٌّ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْ تَمَّ وهو رسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك حد من النساء إن اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واعتن الله ورسوله إن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 وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ولا لم مبينا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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ الله وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام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 بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا ذان كحتم المؤمنات ثم طلقتم ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحهن سراح جميلة يا أيها النبي إننا أحلفنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك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 Turji man tsha'oh minhun, wa tuwi ilaika man tsha'ah, wa man ibtighit min man gazalka falajunahhaleik. Zalik adn antqr'ayluhun, wa la yahzann,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 لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق من الحق Wahai saul, turunlah mereka yang mengusir mereka dari hujahab. Itulah untuk hati kalian dan hati mereka. Dan tidaklah kalian dapat menyakiti rasul Allah, dan tidaklah kalian menikahkan isteri Maka dari itu, kanan Allah Agung. In tumbuh sesuatu atau tersembunyi, fana Allah kan di setiap sesuatu. Tidak ada kesalahan di antara ayahnya ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المُؤمنين ونساء المُؤمنين يدنين عليهم النمن جلابي بهم ذلك دنا أي عرفنا فلا يؤذين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 Malamu Rabbana, Inna a'atgna sadatana, wakubrana, wakubrana, fa'zillun as-sabila. Rabbatim, dzayfain min al-'adab, wal-'alhum l'agnan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 انظلم من جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما